ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذابي ونذر إنا ارسلنا عليهم صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر